من وجه معاند يمكن لكن وجه الحكم لا ما معنى كلمة كالمستحيل هذه عبارة فيها ترسل انقصد فيها كالمستحيل لها بمعنى انتهاك الشارع ويعني لساءة الأدب مع الدين إلى آخر فنعني ما في فرق بين هذا وذلك لكن من حيث الحكم لا المستحيل عارض النص العاصي إذا ما استحل وقع في معصية يعلم أنها معصية لكن قد يكون في قلبه ممن يعظم الله قد يكون في قلبه ممن يندمع المعصي وإن صار عليه والآن ننتقل إلى درس الأول جامع العلوم الحكم وصلنا إلى ستمية الحديث الثامن نعم الحديث الثامن حديث أميرت أن أقاتل الناس نعم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 فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث صرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقوله إلا بحق الإسلام هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة في صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤت الزكاة ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد فقد فقد اعتصموا وعصموا دماهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل خرجه ابن ماجه مختصرا وخرج نحوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وايضا ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل في رواية لمسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذفظ حديث أبي هريرة الأول وزاد في آخره ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وخرج أيضا من حديث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 قبل فرض الصلاه والصيام والزكاه والهجرة وهذا ضعيف جدا وفي صحته عن سفيان نظف فإن رواه هذه الاحاديث إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تاخر اسلامه ثم قوله عصم مني دماءهم واموالهم يدل على أنه كان عند هذا انه كان عند هذا القول مامورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمان وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل قد قبل أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا ففي, ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون وفيها أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرق الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها واستدل أيضا بأن حكيم, بن... بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائمة قال أحمد معناه أن يسجد من غير رفوع وخرج محمد بن هذا هذه المسألة طبعا سيكون هناك كلام عن قواعد عامة إن شاء الله بعد لكن هذه مسألة مفردة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إسلام من يشترط ابتداء شرطا قد لا يكون من الدين أصلا لأنه لا يعقل أن يكون الإنسان يقيم الصلاة بلا سجود وصلاة فقم الإسلام فقم الدين التي اتفق السلف على أن من تركها فقد فقمت وكون أيضا آخر يشترط أن لا يقيم من صلوات الخمس إلا بعضها وثالث المهم شروط تتنافى مع مسلمه في الدين ومقتضياته وثوابته وأصوله وأركانه فلذلك اختلف هذا العلم هل هذا الشرط يقصد به الديمومة؟ طبعا الذين قالوا ذلك قالوا بأنه لا يتصور أصلا أن إنسانا أن الإنسان مسلما يستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعني يدخل قلبه الإيمان والإسلام لا يتصور منه أن يخل بالفرائب والوجبات لأن هذا معنى الإسلام لكن يعطيه فرصة حتى يفقه فكأنه نوع من التدرج والتدريج في قبول شعائر الدين ويعني على هذا يكون قبول الشرط مبني على أن هذا يتنافى مع ما يعرف في تسليم القلب لله عز وجل وتسليم الجوارح من لزوم شروط الإسلام وأركانه وآخرون قالوا لي أن هذا شرط أصلا مؤقت ليس هناك شرط يأخذ صفة ديمومة الشروط تكون حال الشرط مثل الصلف بين المسلمين والكافرين في القتال وغيره لا يمكن يكون أبدي إلى قيم الساعة ولا أحد يمكن يملك ذلك أن يجعل الصلح أو الشرط أبدي إنما الشرط يكون حتى تنقضي مجيباته ولوازن وأسبابه فلذلك للمسلمين إذا صار بينهم وبين اليهود والنصارى والكفار صلح الحرب أن يعني إذا أرادوا أو تقوّوا أو وجدوا أن عندهم قدرة للتخلي عن هذا الشرط كل ما في الأرضن عليهم أن يعلنوا ذلك ما يبغيتهم فقط يعلنوا أنهم نظرا لأنه تغيرت حالهم وكذا وكذا نحن لم نعتزم بالشرف وسنفعل ونفعل هكذا ينك بالنسبة للفرد أو الجماعة أو القبيلة أو الدولة أو غيرهم إذا قال أنا أسر بشرط نعم نقبل منه الشرط أسر يعلم أن الشرط هذا لا يأخذ صفة الدوام هو شرط موقع يأتي يوم من الأيام نقول ما دم تأخذت الإسلام هذا الشرط باطل نحن قبلنا منك ابتدائيا لأنك لم تفقه لأنك تحتاج لك ذر وهو من باب الخدعة أو الخلف لا هو له ولا يعني يؤخذ دون بيان لا يؤخذ دون بيان لكن فيما بعد نبين لهذا الذي اشترط التخلي عن أصل من أصول الإسلام أو رقم أركان الدين نبين له فيما بعد أن شرطه باطل لكن من أجل يعني يقبل قلبه وجوارحه الإسلام ويستعد لقبول الحق بعد ذلك المفترض بل من لوازن قبول الإسلام أنه هو بنفسه سيجد أنه لا يسعه أن يعمل بهذا الشرط الباطل لأن هذا مقتضاء شهادة لا إله محمد رسول الله التسليم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل به الإنسان بعد كفر فمن مقتضاه الذي يلزمه عقلا وعرفا ويلزمه أيضا من ثوابت الدين انه سيجد ان هذا الشرط غير وارد وانه لا يملك احد ان يسقط اصلا من أصول الاسلام نعم لو نعم هذا تقصير من المسلمين اذا فرضنا في عصرنا هذا انسان اسلم بشرط قال انا اسلم بشرط مثلاً ألا أتخلى عن الربع أنا أسلم بشرط ألا أترك الخمرة أنا مسلم بشرط ألا تلزموني بكل الصلوات إلى آخر نقول نعم أسلم ولمنع أننا نعطيه فرصة قبول شرطه حالياً نشعر بأن هذا قبول, قبول آني للشرط ما في معنى يعني شرطك مقبول وبعدين نتفاهم على الأمر يعني بمعنى لا يفهم أننا نملك أن نملك أن نعطيها الشرط على سبيل الدوام ينبغي أن يفهم هذا ابتداء أصلا لكن ناقة المرحليين وينطبق حتى لو لم يشترط ينطبق على حوال كثير من الذين يسلمون والجدد إنهم أحيانا يكونون على حال صعب الخروج عنها مثلا بعض الناس إذا, إذا أسلم على يده إنسان وزوجته كافرة أو مشركة قال أولا من لوازم الدين أن تتخلى عن زواجك وتنابذ أولادك وزوجتك هذا صعب منفروض ما يلقني أو ما يعني يلزم بها الأول وهنا بل لو لم تورد على خاطرها أحسن حتى يقبل قلبه الدين ويدخل في قلبه الإسلام والإيمان ويرسخ بعد ذلك هو سيستجيب للأوامر الشرعية بإذن الله هذا هو الغالب وكذلك يعني في كثير من الأحكام المتعلقة بالدخول في, في الإسلام يمغي أن لا يستعجل فيها وليس من الحكمة يستعجل فيها للمسلمين الجيد خاصة الذين يدينون بمبادئ معينة لا يسمى جرد مثلا ظواهر أو شكليات هذه أمرها سهل لكن إذا كانوا يدينون بأمور في خلافة مقتضى الإسلام أو لا يتقبلون لأول وهلة يعني أركان الإسلام دفعة واحدة لا يتقبلون ثوابت الدين حتى العقدية دفأة واحدة فهؤلاء يتدرج معهم كما فعل نبي صلى الله عليه وسلم أوصى نبي صلى الله عليه وسلم معاذ حينما ذهب إلى الجن فإنه أمره بتدرج نعم نعم إذا, إذا مات وهو على وقت لم يكن معه فشحة لأن يتحق في الدين أو لم يتوفر له فرصة التفق في الدين فإنه يحكم له بحكام الإسلام أما إذا تفقه وبي له وجه الحق بعد مهلة كافية حسب ظروف الأشخاص وأحوالهم وفهمهم ومستوياتهم فإنه إذا كان يعني ترك شيئا من أصول الإسلام بعد دفول الإسلام يعني يقتضي الرد بعد وقت كافي وبعد مهلة تقوم به عليه الحجة ويكون فاهم هذا والله أعلم الأصل فيه أن يكون خرج من الإسلام هذا وقع فيه كثيرون وعلى راسهم من المشهير الجارودي إنساء الله العافية فقد يعني كان شيعيا بل من رؤس الشيعيين الفرنسيين ثم للأوروبيين على مستوى رب وربما يكون على مستوى العالم ثم أعلن إسلامه فلما معلن إسلامه, إسلامه ما غفط أن يفقى في الدين أو يتفقى في الدين على وجه صحيح وكان المسلمون عموماً, عموما المسلمون من أسباب يعني عدم تفقها لأنهم مجرد ما أسلم جعلوه إماما في الدين كانوا يسألون عن أحكام الطهارة هنا في بعض البلاد الإسلامية لما جاء نسكين ما يعرف كوع من فرسوع أطفالنا بالبث لا يعرف من في الدين ويسألونه عن الأحكام وين طبلوا وراءه علاميا لمجرد أنه مفكر أوروبي وبعدين طبل العالم حوله وخاصة بعض الدعاة الجهلة هداهم الله بشكل حال بينه وبين يتفق في الدين جعله إماما في الدين يسألونه كما يسأل الإمام أحمد فهذا يعني جعله لا يتفق في من هنا وقع في ردة حينما ادعى أنه لا فرق بين الديانات الثلاثة وأعلن ذلك وأرد شاء مراكز وأسسات ووسائل إعلامية والآن عنده عمل جبار يعني, يعني المادي والفن والإداري عمل جبار يعني تنفق عليه آلاف الملايين للخروج من مقتضى الإسلام إلى جمع الديانات الثلاث وحتى المهازن التي حدثت منه ما وجد من ينكره عليها بالقدر الكافي من ضمنها الصلاة المشتركة لتبناها وغيره يجمعونها مسلم ويهودي ونصراني ويتفقون على صلاة مشتركة فعملوها قبل كم سنة ومن المهازل أن أكثر صور هذه الصلاة مخوذة من الطقوس النصرانية ما أعطوا الإسلام إلى شكل بسيط يعني هذا الرجل نسأل الله آفية خرج مقتبط به لأنه عنده مهلا يتفقى عنده مهلا يتعلم وعلم وابوي له وجه بعد لكن بعد ما تأصلت فيه هذه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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يكر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال إنهم, إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة ومراد أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمير بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين فقية أركان الإسلام كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام وبهذا الذي قرضناه يظهر الجمع بين بين ألفاظ أحاديث هذا الباب ويتبين أن كلها حق فإن, كلمة فإن كلمتي الشهادتين طبعا الألفاظ كما هو ظاهر جاءت مجملة وجاءت مفصلة فيعني جاءت الألفاظ بقبول لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام وعلى هذا لي جزقته كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد وحديث الذين قالوا قصة الذين قالوا صبأنا صبأنا إلى آخره يعني ما جاب لكلمة ما يعني هي, هي تعبير عن الدخول في الإسلام أحياناً بالشهادة فقط أو بما يدل على معنى الشهادة شهادة الله إله إلا الله وأحاديث أخرى جعلت مع شهادة, اللي اللي اللي شهادة الله إله إلا الله شهادة محمد رسول الله وأحاديث أخرى حصرت أيضاً جواز القتال بأركان الإسلام الأربعة أو الثلاثة دون الزكاة والحج دون الصيام والحج وبعضها جاء مع ذكر الصيام دون الحج وبعضها جاء وما, وما أورده المؤلف مع بعضها جاء ما يدل على أنه لا يقبل الإسلام إلا من جاء بالآركان الخمسة وأنه يقاتل إذا, إذا تركه وجاءت نصوص أخرى تضيف مع هذه الأصول ثوابت أخرى قبول الصلاة مستقلة يعني إقام الصلاة يعني أمور جاءت منفردة كالصلاة وحدها جاء أنها لها يعني معنى آخر بأن من تركها فقد كفر وقال أكثر عن كفر ردة إذا كان كفر ترك بالكلية فمعنى هذا أن صاحبها يقاتل إذا تركها الصلاة جائزة إضافة أعمال من, من أعمال الإسلام سيأتي ذكر نماذج منها ليست من أركان السلام الخمسة يعني سواء من الأفعال الفعل والترك الترك فعل أشياء أو ترك أشياء جاء أيضا أنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث لكن ليس هذا المقصود به القتال المقصود دم الحد والعقوبة فإنه لا يحل دم المسلم يعني الفرد أو الجماعة كذلك من باب أولى إلا بإحدى هذه الثلاثة وذكر منها أشياء لست مما وردت الحديث ومثلت نقاتل الناس وهكذا فإن نجد أن النصوص بمجملها جاءت من فصلة وأضافت إلى أركان الإسلام أيضا أشياء أخرى هي من متطلبات الدين وجز القتال على من تركها إلى آخرها فإذن الأمر راجع إلى القاعدة هي رد النصوص بعضها إلى بعض ثم إذا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الأمور ثم منهج الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ولذلك لما بدأت الجيوش المسلمين تخرج عن ديار العرب إلى بلاد العجم تشاور الصحابة هل يقاتلون من كان خارج بلاد العرب أولا يقاتلون واختلفوا وفسروا فسر بابهم أميرت أن الناس على أن المقصود بالناس العرب وجزيرة العرب ليس غير فتحاوروا حوار جاد بما يدل على ساعة وفقهم وساعة صد صدورهم على يعني يعني نقاش مثل هذه القضايا وإن كانت عند بعضهم من حتميات الدين لكن دعا أخرين لها تفسير آخر ومع ذلك فإن موقفهم أصبح هو التفسير للدين حينما رجحوا أن المقصود قتال جميع الأمم إلى الحد الذي تدرى فيها المفاسد على الأمة وإلا ومع ذلك أيضا ما قاتلوا جميعهم وقفوا عند فارس والرور ثم سأصبح الجهاد يزداد على مدى السنين الطويلة يزداد في مناطق ويقل في أخرى حتى أنهم أيضا ذهابوا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الأندلس كانوا حال خلاف حال خلاف هل لهم أن يذهبوا إلى هناك أو ثم لما يعني دخلوا الأندلس ما استكملوا أكتال في أوروبا هل هو عجز أو عدم حب للجهاد لا لأنهم راعوا مصالح ودرعوا مفاسد ثم أيضا لما اتجهوا إلى الشرق ما شملوا كل الأرض لماذا؟ لأنهم رأوا أنه لم تبقى أمة ذات كيان فكان الدين كله لله أي أمة ذات كيان يخشى فيها منها على الإسلام والمسلمين قتلوه بقي أمة بلاسة لها كيان هؤلاء دعو عبر القدوة لا عبر السيف فلذلك دخلت كثيرين بلاد الإسلامية في الشرق مع أنه في إمكان يصلوا إليها حينما وصلوا إلى الصين ما استكملوا بلاد الصين حينما وصلوا إلى ما استكملوا بلاد الهند ولا وصلوا أندونيسيا ولا إلا باللقطال إنما أسلمت كثير من البلاد الإسلامية في الشرق والشمال بالدعوة المباشرة لا فإذا الأمر الآن استقر على الأمور التالية جعل جهة الإجمال والتفصيل إن شاء الله سيأتي من خلال قراءتنا في النصوص التالية فيما بعد في دروس قادمة أولا من خلال هذا الحديث والأحاديث التي جاءت يعني مؤيدة له لطرق كثيرة وشواهد ومتابعات وغيرها هذه الأحاديث تواترت على أن الجهاد أصل من أصول الإسلام قتال غير المسكتال الكفار أصل من أصول الإسلام وأنه يشمل جهاد الطلب وجهاد الدفاع ولكل نوع شروطه أما جهاد الدفاع فليس خياري أحيانا يكون اضطراري أيضا لكن له شروط من ثلث في المسلم والمكان والزمن أما القتال ال ال ال ال ال ال ال الجهاد القتال الطلب فهو أشد شروطا لأنه يحتاج لأن يكون المسلمون لهم قوة وعجزة وأن يكون عندهم الاستعداد العقدي والعلمي والمادي من حيث القوى العسكرية وغيرها لأن يفوا بمتطلبات من يقاتلونهم من الأمم لذلك السحابة كانوا حينما قاتلوا وجاهدوا الأمم الأخرى كان عندهم جميع أنواع الاستعداد لتحمل نشر دين الله عز وجل وتطبيقه ما تركت الأمم فوضى فقد كان عندهم الاستعداد الكامل لضبط يعني لضبط حال الدينية والمدنية لجميع الأمم التي فتحوها استلام البلاد, البلاد بتسييره على دين الله من حيث الولاية والإمارة والحسبة والاقتصاد المال توفير الحقوق للناس توفير المعاشي القضاء تحقيق العدل بين الخلف تأمين السبل كانوا يمشون جيوش ليس تقاتل كما يظن بعض الناس الآن وكما يصور بعض كتب التاريخ ليس مجرد جيوش تقاتل تريد أن تستظهر على البشر وتفرض قوة العرب لا كانت تنشر الدين كان الحق معهم ينسات يقيمون حياة مدنية من جميع الوجوه على مستوى الراقي لا تقدر عليه الأمم في ذلك الوقت كانوا يقيمون مدن ومنشآت مدنية ويضمنون الاقتصاد ويقيمون عدل وإدارة رائعة لم لا لا لا تعرفها الامم المجاورة لهم ولذلك الناس عرب كان الواحد منهم يقول على عقابه ثم يصبح انسان فذ في إدارة الحياة تسيير الحضارة والمدنية ماذا فعل عمر ان فتحت على قادين أمر, امر عجب في تسيير ح يعني تسيير حياة الأمم الداخلة في الإسلام تسيير فيه تغطية لجميع حاجات البشري بقدر إمكاناتها بعض الناس يرى أنهم بس مجرد ولوا ولاة وأخذوا جباية من عليه جباية وبس انتهى الأمر لا الأمر أكبر من ذلك بل أحيانا تحملت الدولة الإسلامية من نفقات على تثبيت الأمن والدين وتثبيت الحق وتثبيت العدل وحقوق المفتوحة بلادهم وإن كانوا كفارا من أهل ذمة أكثر مما تأخذ منهم الجزية مفروضة شرع ليست تعني ضريبة أداء الخدمات الجزية لها معنى آخر أكبر من ذلك وإلا في الأمة الإسلامية كانت تؤدي الخدمات للأمم المفتوحة بلادها من جميع الوجوه إذن هذا الشرط الذي يغفل عنه كثير من الناس اليوم الذين يريدون يكفزون على الحواجز الشرعية والطبيعية ويحاولون إقامة يعني كما يقولون احيانا قوة إسلامية لا تملك مقومات البقاء لأنهم مستعد بها اصلا. نستعدوا بها يريدون أن يقيموا إمارات ودول كما حصل من بعض الأخطاء الذين يعني لا تملك مقومات البقاء فصارت يعني نوعا من يعني الاستظهار على الإسلام واحتقار المسلمين وإلى آخره ومع ذلك أقول هذا لا يعني التهوي من شأن أصل جهاد الجهاد أصل من أصل الدين القطعية ولا بد أن يقوم جهاد الطلب فضلا عن جهاد الدافع جهاد الدافع غالبا لا خير فيه أما جهاد الطلب ففيه الخيار وفيه الاستعداد ومع ذلك يبقى أصل من أصول الإسلام الله أن يبقى إلى قيام الساعة ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح أنه لا تزال طائفة من أمة يقاتلون يقاتلون كذا بهذا الأصل فالجهاد باقن وإن وقف وقتا أو خف أو قلت صوره إلى آخره إلا أن هذا لا يعني أنه ينقطع فالأمة مرت فيها أحوال حتى في عدد الصحابة يقف الجهاد سنين لكن لا يعني هذا إن أنه أمام تاريخ يعد بمئات السنين لا يعني ذلك أنه وقف الجهاد فاستعداد الأمة الجهاد إذا وقف بسبب ذلة الأمة وهوانها كما حاصل اليوم فهذا يعني أن الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعد الجهاد على وجه الصحيح ثبت عنه سنة قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في بطاعته هذا الغرس موجود لكن كيف الله أعلم يعني أقول قد يقف الجهاد سنين معدوده لظروف تعيش الأمة من مثل ما هي عليه الآن أو يوجد صور منه لا تعتبر الصور الكافية التي تفتح بلاد وتغزو الغزو الذي تتوافر فيه شرط الغزو قد لا يوجد في هذه الظروف لتعيش الأمة لكنه لا بد أن يوجد ويجب على المسلمين أن يسعوا كلهم إلى القوة التي أمر الله بها وَأَعِدُّوا لَمَّا اصْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ القوة القوة هي المفقودة الآن أعني قوة الإيمان قوة العقيدة قوة التزام السنة قوة المعنوية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قوة تماسك المؤمنين قوة الجماعة التي أمر الله بها هذه القوة لابد من السعي الجاد لتحقيقها أولا ثم ما بعد ذلك من القوة المادية والسلاح فإن الله يهيئه بل هو نتيجة طبيعية وثمرة للمرحلة الأولى متى ما عادت الأمة إلى لم شعتها والاجتماع على السنة ولو بعض الأمة ولو بعض الأمة كلها قد لا تجتمع. بعض الأمة على وجه شرعي صحيح التفق على علمائهم وعلى دعاتهم وعلى أهل العل الحل والعق فيهم واستأنفوا العمل بشرع الله عز وجل في أفرادهم أولا وأسرهم ومحيطهم ثم عملوا بالأسباب بكل ما يستطيعون من أسباب عقدية وعلمية ومادية بقدر استطاعتهم فإن الله بد أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا ولابد أن يقوم الجهاد على أيديهم وتتوفر لهم صفات القوة حتى المادية لأن الله عز وجل أمر بالمستطاع لكن هل عمل, هل عمل المسلمون المستطاع؟ لا إذن الجهاد أصل من أصول الإسلام لا يستطيع أحداً نلغيه ولن يملك ثابت من قطيات النصوص لكن له شروط ثم ثانياً أن, الإسلام أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة طبعاً نسمع من يقول الجهاد أصل من أصوله لكن لا يعني أنه الآن خلاص مدام الأمة وقعت في هذا الضرب إذن لا يطلب منها أن تسعي للجهاد إنما هذا استفزاز للأمم الأخرى نعم قد يكون الأمم الأخرى تخاف من أن نذكر مجرد الجهاد يسمونه إرهاب لكن لا يعني ذلك أن نتخلى عن أصولنا نحن يجب أن نتعامل مع الأمم بضوابط شرعية وأن قد نستعمل أسلوب المداراة قد نستعمل أسلوب يعني التفادي الاستعجار الفتنة لكن لا يعني ذلك أن نعلن التخلي عن أصوله نقول هذه أصول ثوابت ما, يمنع منها ما يمنعنا منها إلا عدم القدرة فقط ثم فإذن فهو باق إلى يوم القيام ليس مرحلي كما يزعم أصحاب الأهواء والجاهلون كذلك ثالثا أن الجهاد له غاية كبرى نص عليها كتاب الله حتى يكون الدين كله لله ونص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريله الجهاد له غاية كبرى وهي أن يكون الدين كله لله بنعنى أن تسير حياة البشرية على شرع الله وليس مقصود به الدين التديم يعني أن نكره الناس أن يكونوا مسلمين بجون أن تقضع قلوبهم للإسلام لا لأن هذا مفسر بقوله عز وجل لا إكراه في الدين يكون الدين كله لله للحياة الناس حياة البشرية البشرية يجب أن تحكم بشرع الله عز وجل في جميع عمورها ويقام العدل بينها وتؤدى حقوق البشر مسلم كافر على دين الله لكن لا يعني ذلك اكراه الناس أن يكونوا مسلمين فإن من لم يهده الله عز وجل ويقتنع بالإسلام فإنه لا إكراهة الدين إذن غاية الدين الكبرى هي أن يكون الشرع لله يكون يعني أن تخضع البشرية لدين الله حكما ثم قاعدة الرابعة النصوص التي تفسرها أفعال نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله عند التفاصيل في شروح الحديث القادمة وعلى هذا فإن هذه ثوابت الأصول نجدها أشار ولمح إليها, ألمح إليها المؤلف أكثر المرة لكنها متفرقة ولعلنا نضع لها أرقام إن شاء الله في شرح الدرس القادم ليتتبين من خلال الشرف والآن ننتقل إلى الآخر نعم نعم لا شك هو العداد هو تربية الأبناء وتربية الأجيال نعم هذا الخطوة الأولى أن يربي الإنسان نفسه وأن يربي أبناءه وأن يربي من حوله لكن تربية رشيدة بعيدة عن الحمق والتصرفات المتشنجة والاستعجال وبعيدة عن تخطي العلماء والحل والعقل هو المشكلة الآن أن كثيرين يسعون إلى مثل هذا لكنهم ينفردون بتصرفات تحسب على الأمة لا يرجعون فيها إلى أهل الرشد والعلماء الراصخين حتى أنه يوجد في تصور بعض الغيورين يوجد في تصور في أوهامهم أن المشايخ الكبار الذين يعني يرون التروي والتثبت وأخذ الأمور بالحكمة والرشد أنهم لا يرون الجهاد هل يعقل أن مشايخنا يرون الجهاد؟ ما يرون وهل سمع أحد منكم أن عالم من علمائنا قال الجهاد غير مشروع طلقا يعني المعنى لا يرى شيء اسم الجهاد في الإسلام أو أن الإسلام الجهاد انتهى دوره هل هذا وهذه يا أخوان الفهم الخاطئ يعني مغروس معشعش في أذهان كثير من المتدينين غير المتفقهين في الدين خاصة من حدثاء الأسنان وبعض المثقفين وبعض الغيرين على غير الضباطة بل يظنون أن المشايخ لا يرون الجهاد وأنه خلاص ألغوا الجهاد وفسرون بكلمات بعض العلماء في عدم الاستعجال في القتال في أفغانستان أو عدم الاستعجال في القتال في, في, في العراق أو بأن هذا يعني إلغاء الجهاد مشكلة هذه حلها هو أنه فعلا نركز على التربية الفردية لو أني ربيت ابني وأنت ربيت ابنك وأخي وأخوك وأخوك جاري وجارك ومن حولي ممن أعرف على هذه المفاهيم وأصلنا لهم بيانا وجه الحق بينا لهم خطأ خطأهم في الفهم لكان خيرا كثير لكن المشكلة أنه هذا الفهم سائد وأمثاله من الفهم الجارحة للدين وأهله ويتركها كثيره. يتركها كثيرون مثل الكل ما أمر بها ولم تسئوا لي هذه نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب ويتبين أن كلها حق فإن كلمتي شهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآت الزكاة قام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن أخلى بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة لهم منعة قوتلوا نعم هذا حقيقة فقه عظيم وهو الذي عليه عامة السلف وإن في بعض مفرداته إلا أن هذه قاعدة عظيمة لو استصحبها كثيرون ممن يتكلمون في هذه المسائل اليوم لسلموا من الخلاف والنزاع والخلط والخبط الذي ترتب عليه تجريم بعض الناس لبعضهم لبعض وترتب عليه وصن طائفة بأنهم مرجئة وآخرون بأنهم مكثرة إلى آخر وهم كلهم داخل إطار أهل السنة الجماعة هذا المنهج هو أنه يعني الدين ينبني في أحكامه وفي مطالبة العباد به بالتدرج على التدرج أما من كان أصله على الإسلام فهذا أمره ظاهر لكن أكثر ما يكون الخلاف على من كان كافرا ثم أسلم دخل الإسلام بالمدخل الشرعي وهو شهادة لا إلهي لله وأن محمد رسول الله ليس مجرد العجاب الفكري كما يحدث الآن في بعض المراكز الإسلامية في خارج بلاد المسلمين أو في داخلها الذين يكتفون بالإسلام بمجرد أن يعجب الإنسان بالإسلام ويرى أنه دين حق وقد يغفلون عن ضرورة المفتاح الذي لا يمكن دخول الإسلام إلا به الباب وهو شهادة الليلة لله من محمد رسول الله فلابد إذن من يعني أن نستصفق قاعدة في التدرج في الحكم بالإسلام على الشخص ومتى يدخل فيه ومتى يدخل منه وهي أن أولا أن الـ الـ الكافر إذا شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام لكن هل هذا يكفي هذا هذا هذه الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى بعد ذلك لابد من مطالبته بمقتضى إقراره بالإسلام بمقتضى شهادته أن محمد رسول الله لابد أن يطالب بفرائض الدين واركانه الاخرى اركان الدين 6 اركان الاسلام الخ 8 كان مما ثم بعد ذلك الاعمال قد يقرب اركان الاسلام لكنها اعمال فيصلي ويصوم ويحج ويزكي ثم تتبع ذلك عمل فرائض الدين والتي اولها الاعتقاد لان الانسان ممكن اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله يقيم اركان الدين وفرائضه لكنه يخرج منه بعمل يتنافى مع الدين يهدم الدين هدما وليس ينكسه كان يشرك بالله عز وجل يدعو غير الله أو يحكم بغير شرع الله في جملة حياته أو يعرض عن الدين بالكلية أو يرتكب ناقض من نواقض الدين الكبرى التي أجمع المسلمون أجمع السلف على أنها نواقض فإذا ارتكب هذه الأمور وقامت على الحجة وتوافرت فيه الشروط وانتفت الموانع حتى وإن شهد إلا إله إلا الله ومحمد رسول الله فهو من الإسلام إذن النصوص التي وردت في إسلام من شهد إلا الله ومحمد رسول الله هذه تعني ابتداء تعني الإقرار الأول وهي أي كذلك تعني التدرج تعني التدرج وأن من بل من مقتضيات شهادة الليلة الله محمد رسول الله العمل بأركان الدين الأخرى وواجبات الدين وفرائض الدين هذه مسألة المسألة الثانية سيتكلم عنها الشيخ على يعني جهة التفصيل لكن ستأتي متفرقة ولذلك نبه عليها الآن كقاعدة فقط وأترك التفاصيل وهي أن, أن عندما نقول لأن من أخلش بشيء من هذه الأركان أركان الدين أركان الإسلام أركان الإيمان فرائض الدين الكبرى فإنه يخرج من الملة وتقام عليه يعني الحجة إذا أقيمت عليه الحجة وأنه يجب قتاله فهذا يعني أمور تفصيلية تختلف فيها الجماعة عن الأعيا عن الأفراد يعني بمعنى أنه, أنه إذا الفرد أخلى بهذه الأمور فلا نستعجل فيه لكن لو أن جماعة امتنعت عن أصل من أصول الإسلام امتنعاً كلياً وأنكرته تدين به فيجب على جماعة المسلمين أن يقاتلوا هذه الجماعة لكن يعني من باب إقامة الحد الذي لا يقيمه إلا والي له راية لذلك لما تحاج أبو بكر رضي الله عنه عمر بن خطاب الصحابة في قتال مانع الزكاة كانت الحجة مع أبو بكر في أن هؤلاء امتنعوا وهم مجموعة ولذلك ما تتبع الصحابة الأفراد ما تتبعوهم تتبعوا الجماعات قبائل ققاليم مناطق كاملة مدن معدى ثلاث مدن وبعض الأجزاء في جزيرة العرب كلها ارتدت هذه ردة جماعية جماعات أصبحت رايات فهذه يجب قتاله على ولي الأمر لكن هذا لا ينطبق على ما يفعله الأفراد الفرد قد يمتنع من أداء ركن من أركان الإسلام غير الصلاة الصلاة فيها خلاف هل يقاتلوا؟ هذه فيها خلاف كثير أنه قد إذا كان ما دعا إلى بدعته ولا ظهر أمره ولا إنا لم نفتش عنه ولا نذهب لنقاتله لكن إذا كانوا جماعة منعوا أو امتنعوا من أداء ركن من أركان الإسلام وأعلنوا ذلك وجعلوا منهجا لهم مبدأ يقاتلون عليه كما فعل أهل الردة أهل الردة يعني كان مفترض أنهم لما رأوا الحزم لو لا أن المسألة مست ومنهج عندهم نفترض أن لا يقاتلوا لكن قاتلوا حتى هزموا ممن يدل أن المسأل مسأل مبدأ يعني هم دانوا بذلك توهموا أنهم بعد بموت النبي صلى الله عليه وسلم يساعهم أن يخرجوا من هذا الأصل وصول الدين أو أن الدين مرتبط بشخص بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما مات يأخذوا من الدين ما يحلوا لهم ويتركوا ما, ما لا يحلوا لهم انتهت الولايين فرطوا في السلطة زعموا فالمهم أن يجب أن نفرق بين ما يحدث في رفض أو ردي أصول الإسلام أو بعضها من فرد وبينما يحدث من جمع الجماعة قاتل للفرد لا ود من أن يعني يأخذ معه إجراء آخر لعلّا تأتي لمناسبة يفصل فيه الأمر نعم إذا, إذا, إذا امتنعت مجموعة من أداء الصلاة تدينة لا جماعة هذه المسألة هذه المسألة مهم من, من أركان الدين تأصرها جماعة لكن لا الأذان لأنه شعار شعار الشعار ضائر لتدل على أذان الأركان هذه تأتي من القرائن القرائم ولذلك سيأتي, سيأتي هذا لأن الشيخ سيعرض بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من لم يسمع منه أذان الفجر وأن بعض الصحابة فعلوا وأن صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك هي شيئة الكلام عنها في موطنه لأن هذه حقيقة محل لبس تحتاج إلى تحقيق شرعي على مقتضى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب الجوانج أخرى وسيرة الصحابة فيما بعد واختلاف أحوال الناس وظروفهم نعم وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بشهدتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع وفي هذا نظر نعم صحيح في من الأقوال الغريبة دعوة أن, أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع أن المسألة فيها لبس الفهم ومن هنا جاء الاختلاف في الحكم ككثير من المسألة التي يختلف عليها المسألة تجد للأصوليين لها مصطلح تجد لأهل الحديث عندها مصطلح تجد للفقهاء مصطلح تجد لغيرهم من أهل اختصاص مصطلحاً آخر مثلة خطاب الكفار بالفروع من المسائل التي لم تحرر وإذا حررت فالحق فيها بين يعني مع ما معنى كون الكفار يخاطبون بفروع الشريعة هل يعني ذلك أن الكافر وهو كافر يعني يطالب أو كان في الأصل أنه مطالب يعني السواك كما يطالب بشهادة الليلة لله أنه محمد رسول الله وأنه مطالب بهذه الجزيات ومنغلق عنها جميعا بكفره أو أن هذه الأمور لا تطلب منه حتى يسلم ومما نكون مطالب هل هذا يعني مطالب في الفروع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط هذه الأمور محررها كثير من الذين اختلفوا ولذلك في مثل هذا المقام ينبغي ناخذ بالإجماليات الظاهرة وهو أنه يقصد بخطاب الكفاق الفروع أنهم مطالبون بتطبيق سنن الإسلام ومستحباته مفرداتها كمطالبتهم بالشهادتين والأركان والواجبات أو أنهم مطالبون ببقية الأركان غير الشهادتين والواجبات والفرائض والسنن كمطالبتهم بشهادة الله إلى الله ومحمد رسول الله وهذا لا يستقيم لا يستقيم لأنه أصلا لا, لا يتوقع أن يطالب من لم يسلم لله عز وجل بالدين ويخضع لدين الله أن يطالب بأن يأخذ بفروع الشرع لأنه أصلا ما أخذ بالأصول هو مطالب بالإجماريات يعني بمعنى مطالب بأن يسلم لله عز وجل أن يدخل بمفتاح رأس الإسلام وهو شهادة الله إله الله ومحمد رسول الله ثم بعد ذلك يطالب بما يستلزمها يستلزمها بعد ذلك إذن الراجح والذي تقتضيها النصوص وهو الذي عليه منهج السلف أن الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة لأنهم ما دخلوا الإسلام أصلاً أما التأثيم والتجريم والحساب ومحاسبتهم على كفرهم في الدنيا والآخرة فهي على جهة التفصيل ليس عندنا منها أدلة الله عز وجل بصير بعبائه هذا لله عز وجل لكن لا يتصور أن الكافر يطالب بسنن الإسلام وفرائضه وهو لا أشهد الله إله الله محمد رسول الله أما مسألة التأثيم وعدم التأثيم فهذه غيبية لم يرد فيها نصوص إلا أنه أصلا آثم بكفره واستحق به يعني أن يكون كافر في الدنيا وأن يخلد في الآخرة لا دخل له هذا بفروع الشرع مما هذا يكفي في المجملات وغالبا أن من لم يدخل في الأصول لا يدخل في من لم يلتزم أصول الدين لا يلزم بفروعه وعما أنهم لا يقصدون الإلزام بأن نطلب منه التطبيق لكن يقصدون أنه ملزم افتراضا حين نقول حتى افتراضا هو غير ملزم وغير مطالب حتى افتراضا لأن هده بني عليه أمور كثيرة ما عندنا منها عليها ذلة فإذن الصحيح والراجح أن الكفار مخاطبون برأس الإسلام بأصله وهو أن يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله وأن الفروعة يعني سواء كانت الفروعة التي بمعنى تفرعات الأركان مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام والواجبات والفرائض أو الاجتهاديات أن الفروعة تبع وليست ليست بمفرداتها من مطالب الدين على الكفار أو من مطالب الشرع على الكفار فالشرع لا يطلب من الكفار يعني شيئا من الفروع ولا أيضا يدخل في الأحكام الحكم عليهم لا جملة ولا تفصيل فإذا هم غير مفاطبون لأن الخطاب جاء لمن أسلم وليس للكاف نعم هم غير مفاطبين نعم هذا لا يعني انهم مطالبون بالفروع مطالبة يعني مطالب التشريع هم مطالبون بالخضوع للهدى والخضوع للاسلام أما كونهم لم يكونوا من موصلين او احتجوا بذلك هذا يعني انهم لم يستجيبوا لاصل الاسلام وهذا جعلهم لا يصلون ولا يصدقون وصلاتهم التي يصلونها باطله لانهم يصلون على غير ما شرع الله وصدقاتهم التي صدقوا فيها باطلة فهذا لا يعني خطابهم بفروع الشريعة لأن كلمة الخطاب بفروع الشريعة لها مستزمات يعني تعني أنهم لو عمل شيئا منها ما منعناه تعبدا لله ولو مثلا أخلى بها وأدب ما منع من أدبه إلى آخر لأن لها لوازم لها لوازم كلمة أننا خاطبهم بفروع الشريعة لها لوازم إيجابية وسلبية لوازم من الكافر ولوازم مننا نحن في حين إنه لو جاء يريد أن يصلي بالمسجد ويقول أنا مخاطب بفروع الشريعة يجب أن نمنعه ما دام يهودي ونصران ومشرك وإلا لا احتج علينا قال أنا أريد أن أصلي لألقل لا خلنا أجرب صلاتكم وأنا مطالب فيها ماذا ترون أنني مطالب بفروع الشريعة دعوني أحقق ما طلبت فيه فمسألة لوازم باطلة كثيرة ما تنتهي يعني توجد فتنة بين الناس توجد أيضا اختلاط الأمور على الخلق فالكافر خلاص حده الكفر خرج بهم مقتضى الإسلام جملة وتفصيلا ولس المخاطب لا بالأصول ولا بالفرور إنما هو مطلوب منه أن يدخل في الدين ابتداء من خلال الشهادتين بعد ذلك يطالب نعم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا ترتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم على أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك وقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فجعل مجرد الإجابة إلى الشهدتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة من اقامه الصلاة وايتاء الزكاه من القرآن قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم وقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا في الدين وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله مع قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة الأمر واضح إذا أخذنا أو إذا تصورنا هذه الضرورة أي ضرورة أن من قال لا إله إلا أن محمد رسول الله فلا بد أن يعمل بأركانها ومقتضياتها الضرورية لأنه حينما سلم وأدعن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن مقتضى لا إله إلا الله يعني هو أن يلتزم شرع الله ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك إنسان وقع عقدا يتضمن شروطا ومطالب قرأ هذا العقد وتبين له مطلوبه ثم وقع وبصم على العقد فإنه بمجرد أن بصم كأنه او البصمة والتوقيع هي شهادة الله إله إلا الله محمد رسول الله بعد ذلك هو مهزم وهذا الله عليه البشر جميعا في جميع الدنيا أي إنسان يلتزم بعقد مختارا طائعا راغبا ثم يوقع هذا العقد والعقد يتضمن شروط أن يعني ذلك أنه التزم هذه الشروط هذه عقود الخلق جميعا وهذا معنى شادة الله إلى الله محمد رسول الله وقعت عقداً مع ربك عز وجل وقعت عقداً تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العقد تضمن شروط بين واضحة فلذلك لو أن إنسان وقع هذا العقد ثم أخلى به لا يمكن يطيعه أحد ويحاكم إلى منطق العدل ويأخذ منه الحق نعم وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى قوماً لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذاناً وإلا أغار عليهم ما احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام وكان يوصي سراياه إن سمعتم مؤذناً أو رأيتم مسجداً فلا تقتلوا أحداً نعم هذه في الحقيقة من الأمور التي قد اتشت هل بمجرد أن يترك قوم, قوم من الناس قرية أو مدينة أو غيرها تجمعات من الناس مجرد أن لا يؤذن الفجر مثلا أو لا يؤذن أي أقتل من الأوقات يكفي للسحلال دمائهم هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق أولا النص فيها ثابت وإذا كانت النص ثابت فيعني أنها في ذلك العهد مع الهجة ويدل على ذلك أنه في ذلك العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين سلف الأمة خاصة في القرون الثلاثة الفاضلة المستقر بتاريخ الأمة ذاك الوقت وأحوالها يجد أنه لا يتصور من مسلم أن يتكسر حتى المنافق فأحيانا واقع الحال يوجب شيئا من القناعات والثوابت فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واقع الحال أنه لا أحد يتصور أن أحدا يشهد الليلة المحمد رسول الله إلا ويظهر شعائر الدين فمده هذا هو المتصور فيبنى عليه لكن فيما بعد جاءت الجيال فصف العصور المتأخرة وأرجو أن يكون هذا محل اهتمام طلاب العلم لأنه يحتاج إلى استقراء أنا في انتباعي أنه لم يعرف ترك الصلاة بهذه الصور التي نعهدها في أزماننا إلا من قرون متأخذة وأن المسلمين في القرون الأولى خاصة القرون الثلاثة لم يكن يعرف أحد منهم يترك الصلاة إلا أن يكون قد سهل فيها جماعي أفراد نعم لكن لا يشتهر ذلك قد يكون إنسان لا يعرف حاله نعم أما أن يجاهر يجاهر بترك الصلاة هذا لم يكن يعرف خاصة بلاد أو قطاع من الناس أو مجموعة كما هي الظواهر الآن أن تجد فئة من الناس لا يصلون في مؤسسة أو في هذا لم يكن لك الأصل حديث فلا يتصور أن قرية أو جماعة من الناس في ذلك الوقت خضعوا للإسلام أو دخلوا الإسلام لا يتصور أنهم لا يؤذنون أصبع فكأن القضي مفروق منها لكن يبقى الاحتمالات نعم يحتمل إنهم قصروا وهذه نتيجة تقصيرهم لكنه احتمال بعيد جدا ولذلك أورده الشيخ جرد احتمال قال ما احتمال يكونوا قد دخلوا في الإسلام يعني, يعني وما ذلك ما أذنوا هذا احتمال بعيد في ذلك الوقت نعم وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني العمر فأغار عليهم ولم يسمع أذانه ثم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم خطوا المساجد وإلا غزوتكم خرجه البزار والطبراني وغيرهما فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب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 والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرقت أنه الحق <تصفيق> نعم،, فأقول... لا، لا، نعم يلاحظ من أصول الحوار أنه مبني على منهج الاستدلال الذي يقوم عليه الدين وهو أن أبا بكر رضي الله عنه جعل أركان الدين كلها مطالب ضرورية للدين وإن كان بينها فرق في التطبيقات الفردية للجماعية الأمر الآخر أن أبا بكر راعى كونهم مجموعة امتنعوا من أداء ركن من أركان الإسلام والأمر الثالث أنه اعتبرها أي أركان الإسلام بمنزلة واحدة من كونها أركان وإن كان بعضها أهم بأهم من بعض من حيث الأداء لكن من حيث كونها أركان فكأنه يقول ما دام, يعني ما دام الصلاة حق لله عز وجل والحق يعني بدني والزكاة حق مالي فلا نفرق بين الحقين شوف الأدلة والأمر الآخر أنه اعتبرهم امتنعوا امتنعوا من أدائي مثل مثلة يعني كما يقال شبهة عندهم امتنعوا بمعنى أنهم أكيد أنه يعني تبين ما يدل ما تبين لأبو البتن والصحابة ما يدل على أنهم وقفوا موقفا عاما أرادوا فيه التخلي عن أداء ركن الدين أرادوا أن يمنعوه فعلا منعا جماعيا ليس فرديا ثم أنهم أيضا هو جعل الأمر مرتبط بامتداد التشريع يعني ركن كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزكاة ينبغي أن يؤدونه لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الذي ينبني عليه حماية الدين ويدنا بنى عليه عزة الدين وبقى عزة الإسلام ولو أن أبا بكر تساهل والصحابة لم لانفرد عقد الأركان وانفرد عقد أصول الدين من هذا الباب لأنه إذا تسوهل في أصل من أصول تسوهل في الأخرى فكأن القضية مبنية على التأصيل العام لا الوقوف على جزئية مفردة ولذلك لذلك نجد أن أبا بكر نزع نزعت الاستدلال المنهجي والقياس في أمر يعني تأصيلي كما سيأتي في بعد يعني بشكل أوضع عند التفصيل نعم هذا كالله شخص قتالهم يعني لامتناعهم ولا لعدتهم الحقيقة بين الوصفين تلازم بين الوصفين تلازم مع أن المسألة تزال محل خلاف حتى بين علماء السنة إلى اليوم فهل القتال كان لأنهم امتنعوا وهذا يؤدي إلى انتهان الدين ونقض أركانه أو لأنهم ارتدوا في الحقيقة هنا بين الأمرين التلازم هم لأول وهله قد لا يقال أنهم ارتدوا لكن لما طالبهم ولي الأمر وامتنعوا من أداء ركن من الأركان فإن هذا يقتضي أنهم وقعوا في حالة الردة لا بأعيانهم في منهجهم الذي سلكوه المنهج منهج رد لانهم تنعوا ركن من أركان الدين وقاموا فيه وليا قاموا فيه ولي الامر وخرجوا عن السمع والطاعه يعني نقضوا من ثوابت الاسلام كثير ليس مجرد انهم منعوا الزكاه فقط بخلا لان ليس كلهم بخلاء بل يؤدون وسيؤدون من الضرائب لشيوخهم حتى من اجل حرب ابي والمسلمين سيؤدون من أبوالائب ما يعلمون أنه أكثر من الزكاة التي امتنعوا من أجبها إذن القضية قضية مبدأ مبدأ خاطئ انحراف في المنهج فهذا يجمع بين الوصفين بين كونهم امتنعوا وبين كونهم وقعوا في حالة الردة هل الردة ردة كاملة في كل المعاني يعني أنهم كلهم ارتدوا وكلهم تستحل دماؤهم هذا ليهم منا رايت رايتهم رايت ردة أما أفرادهم الله أعلم بحلي الراية راية ردة وإلا لماذا قاوموا ولماذا استماتوا جيوش على أقل لما رأوا عزمة أبي بكر وعزمة الصحابة رضي الله عنهم على القتال وقوت منهم فئة المفروض يتوقفون لولا مسألة يعني مجرد فهم خاطئ أو مجرد تشهي ما هو راح يبذلون رواحهم ودماءهم إلا في سبيل المبدأ منهج فكأنهم وقعوا في منهج يعارض الدين فهو نوع من الردة والله أعلم أنهم جمعوا بين الوصفين ولذلك سموا أهل الردة سموا أهل الردة هذا الصنعام من الصحابة رضوا رضو هذا الوصف لهم نعم فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتاله من قوله إلا بحقه فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه, بحقه جائز ومن حقه أداء حق المال الواجب وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت وليس الأمر على ذلك ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه وفهمنا من كلام الشيخ وهو الذي عليه في أمة السلف أنه لا يكفي لمثبات الاستمرارية من ادعى الإسلام استمراريته في مسمى مسلم لمجرد قرار بشهدته نعم نحن نقول من شاهد الله ومن حمد رسول الله دخل في الإسلام لكن لا يكفي ذلك حتى يلتزم ويأخذ بأصول وكان الإسلام الأخرى وعلى هذا فهو إن مجرد الاتيام بالشهادتين دون التزام أركان الدين وثوابطه الأخرى لا يكفي فمن أقر بشهادتين ولم يقيم أركان الدين أو اعتقد باطلا أو عمل بشرك أو أعرض عن دين بالكلية فإنه بذلك انتقض كما خرج دخل في الإسلام بالشهادتين خرج من الإسلام بمعاربته لمقتضى الشهادتين ولذلك فلابد عند الاستدلال من أخذ بعموم الأدلة في هذه المواطنة الشائكة وهذه المواطنة الصعبة الخطيرة لا بد من أخذ بعموم الأدلة فالأدلة جاءت مجملة وجاءت مفصلة والمفصلة من ضروريات الدين مجرد المفصلة جاءت مفسرة للمجملة فمن هنا لا بد من أن نأخذ بالنصوص التي فسرت وعممت ويجعلت و... ترد إليها النصوصة التي أجمأت وما في أجمأة يعني أشد إجمالا من أن الإقرار بالشهادة من مات أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا أقصى يعني ما ورد في الإجمال ثم النص الآخر الذي يلحق بشهادة محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله ثم يأتي بعد ذلك الحاق الصلاة في بعض النصوص ثم يأتي بعد ذلك الحاق الصيام والزكاة في نصوص أخرى دون الحج ثم تأتي نصوص صحيحة تلفق حتى الحج فإذا لا بد من أخذ النصوص برد بعضها إلى بعض فمعنى هذا أن من أقر بشهادتين دخل الإسلام واستحق الجنة فإن يلتزم مقتضيات الشهادتين استمر على هذا العهد وإن لم يلتزم بمقتضيات الشهادتين التي جاءت بالنصوص الأخرى انتقض إقراره بالشهادتين نعم قد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة وهي أن أبا بكر قال لعمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران قطان إسنادا ومثنا قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللافظ عند أبي بكر ولا عمر وإنما قال أبو بكر والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق المال وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله إلا بحقها وقوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه لأنه جعله أصلا مقيس عليه وليس, هذا وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر وإنما, أخذ, وإنما أخذ, أخذ من قوله إلا بحقها فكذلك الزكاة لأنها من حقها وكل ذلك من حقوق الإسلام ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من ضضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا هنا فائدة, فائدة غفية متعلقة بأمنا يعني الموازين الشرعية تجاه الأحداث المعاصر اليوم تجاه الأخطاء والتجاوزات التي تقع من الدول والحكومات وولاة الأمر خاصة البلاد التي يعتبر فيها أو البلدان التي يعتبر فيها الحكم يعني على مقتضى الدين فإن الناس لا بد أن ما يرد من المنكرات على قاعدة الشرعية هذه المنكرات كبيرة وصغيرة سواء كانت منكرات عملية واعتقادية أو غيها لا بد فيها من الأخذ بهذه القاعدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا في مثل هذا العصر لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصياه جاءت علاج لأحوال الأمة على مختلف العهود وبعض الأحاديث قد تنطبق على عهد وظرف دون آخر فلا أظن مثل هذا يكون في عهد الصحابة ولا كان إنما كان فيما بعدها وأنه يوجد أمراء يعرف منهم وينكر فالقاعدة في ذلك التي ينبغي أن نفهمها اليوم أن من أنكر فقد برئ من أنكر من يملك الانكار ويعرف شروط الانكار ومن له وزنه من العلماء والناصفين والذين يعني احتسبوا في الإنكار بطرقه الشرعية لأن هذا مردود أيضا إلى قواعد الإنكار إنكار المنكر مع الوالي وإنكار المنكر مع من له يعني أثر في الأمة وإنكار منكر على العام إلى آخر والمجاهر وغير المجاهر فمن انكر فقد بري يعني بمعنى أدى الوجه ومن كره فقد سلم بمعنى أنه حتى لما أنكر مدام قلبه كاري للمنكر وكاره لوضوه هذا المنكر من الوالي أو من يعني من فرق من مسؤول مسؤولة وغيره فقد سلم ننبه بهذا على يعني ما يكون من بعض الغيورين من تخطي لأصول الإنكار من خروج عن مقتضى الأدب أو خروج عن مقتضى الشروط الإنكار إلى التصرفات المتشنجة أو الغلو أو يعني تستعمال الأساليب التي تؤدي لمفاسد عظمة وعدم اعتبار قواعد الشرع التي تقوم على درء المفاسد وجلب المصالح بدعوة أنه لا بد أن وما يدري هذا الصنف الذي يتجاوز حدود الشرع وحدود الواقع في الإنكار ما يدري أنه إذا كره وهو ممن لا يستطيع ينكر إلا بمنكر أعظم أو ممن لا يسب يده أن يطاع أو إذا أنكر أدى إنكاره إلى مفسدة إذا كان بهذه المتابع وهو ما عليه أكثر الناس اليوم من الشباب والعام وغيرهم هم ممن لا يستطيع أو تؤدي يؤدي إنكاره إلى فتمة أعظم بالغالب فهذا لا يدري أنه إذا أنكر بقلبه سلم فتجده متوتر تجده يعني متحفز مستوفز ومن هنا يتنكر لمناهج العلمة ويتنكر لمناهج آهناهج أهل العلم والحكمة بل لا يدع مجالا لأهل العلم والحكمة والبصيرة لأن يتصرف مع المنكرات وأهلها بالطرق الحكيمة فيتخطى الفدود الشرعية لأنه ما يعرف أنه إذا كان مما لا يستطيع, مما لا يستطيع أو إذا كان يستطيع بإذا منكر أكبر ما يعرف أنه يسلم بما يثبت هذه القاعدة الشرعية أن من عنده غيره وهكذا يجب أن يكون المسلم ثم رأى منكرات لكن يعرف أنه بإنكاره لها هو بدون ضوابط ولا شروط أو بتخطف حدود الشرعي وعدي الأمر لمسهد أعظم أنه بذلك يسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبي لسانه فإن لم يستطع هذا ما لا يعذر فيه أحد ما يعذر فيه أحد لكنه ينبغي ان ياخذ هذا التدرج حسب حال الشخص ولكن من راضيه ومتابع نعوذ بالله من الرضا والمتابعه هذه هي القاصمه هذه هي القاصمه ولا تقل خطرا في المال لا في الحال او المعرضه والمتابعه بالمنكرات لا تقل خطرا عن الغلو على دين الفرد والامه نعم الغلو اثاره عاجله أثاره عاجلة وغالباً مما يعني يكون واضح بين أمره عند الناس لكن المشكلة الرضا والمتابعة هذه أثارها على المدى البعيد مدمرة الفرد والأمة والمجتمع الرضا بالمنكرات ومتابعتها وتسقيقها هذه على المدى البعيد أشد من الغلو مهيان ذلك الاستهانة بخطر الغلوب الغلو. لا. لا. لا. ولكن لأن الغلوب مردود مرفوض عند جميع العقلة تمجه النفوس بينما هذا يتسرب إلى العقيدة وإلى العقول وإلى النفوس بطريقة تميع الدين في القلوب تميع الدين وهذه مداها البعيد أخطر الله أعلم نعم. وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة وروى ابن كهاب عن حمضلة بن علي بن الأسفع عن أبا بكر الصدير بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس شادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقال سعيد بن جبير قال عمر الخطاب لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات نقف عند هذا لأنه دخل في موضوع الامتناء الفردي الجماعي هذا هو الذي تكرر في الكلام الماضي أنه إذا امتنعت مجموعة اتخذت رد أصل من السلام الإسلام دينا وموقفا عمليا هؤلاء يقاتلون بقي إذا كان الرد لهذه الأمور فردي من شخص هذا هو ما سيناقش في الدرس القادم إن شاء الله يقول السائل يستدل بعض من يقولون بمطالبة الكفار في فرع الشياء بأن المسلم منزم بالصلاة حتى لو كان على غير طهارة فإنه يطالب بالصلاة ويحرم عليه أن يعني يتركها أو دون طهارة الطهارة كالشهادتين لا ليس الطهارة كالشهادتين هذه الشروط غذر الأركان على الحال هذا الدليل يعني يقلب يقلب إذا كان نطالب المسلم بأن يصلي ولو كان على غير طهارة هذا بمعنى احترام شعائر الدين وإظهارها ومعنى أنه لا يؤاخذ بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاثة حتى يصر كما هو رأي جمهور السلطة حتى يصر يعني, يعني يستمر هذا الدليل على أن المسلم هو الذي مطالب بفرق الشهر لكن السائل كأنه قصد بأنه بذلك يكفر فكيف يطالبه كافر لا, لا يكفر الكفر الخارص المحط ثم إنا نعلم أن المنافق كافر ومع ذلك نطابله طلابه ونطالبه بشعار الإسلام لأنه الدعوة إدعى فنأخذه بدعواه كذلك المسلم الذي يصلي ويقول يعني نحن لا نتعبد له بأن يصلي بغير طهار حتى السؤال ليس اسوي يعني سليم لكن لو ضاق به الوقت أو خشينا من ان من تركي للصلاه يودي نطالبه حتى لو نعلم انه على غير صهاره لكن لا يعني ذلك ان نقره نطالبه احتراما لشعيره الدين احتراما لمبدأ الإسلام لالا يخطى يخرق امام الناس كل ما علقت ارتباط العمل بالإيمان ولا شرط صحة الإيمان أم شرط كمان للإيمان يبدو أن القضية تيرت مرة ثانية هذه جتنا قبل عشر سنوات وثارت حولها زوبع وغبار وافترق عليه شباب السنة ثم هدأت والآن أضاها تعود أنا أخشى أنه يدخل أهل السنة ناس مأجورين بالتفريق ولا أستبعدها يعني مسأة الإيمان هل هو شرط صحة أو الأعمال العمل هل هو شرط صحة أو شرط كمال هذه أخوان أولا ليست من أصول الكبرى في مسائل الإيمان مسائل الإيمان أربع من أقرى بها فهو من أهل السنة حتى وين خطأ في مثل هذه المور من أقرى بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأن العمار تدخل في مسمى الإيمان وأنه يجوز في الإيمان إذا أقرى بهذه الأصول الأربع فهو من أهل السنة حتى وإن قال العمل شرط ونهل السنة سرط صحة وشرط كمال نعم السلف عمومهم يرون أن العمل فرق بين جنسه وبين أفراده فالعمل في جنسه شرط صحة أما في أفراده فهو شرط كمال ومع ذلك تبقى هذه فلسفة أنت كثير من طلاب العلم فكيف بغيره يا أخوان الدخول بهذه المور إثم ولا يجوز تفريق عليه ومع ذلك هذه الأقوال هي أقوال للسلف من قرأ كتابه الإيمان للشيخ السلامية يجد أن هذه أقوال أقوال السلام لكن يتفقون على الأصول الأربعة وأيضا حتى أهل السنة الجماعة اليوم كلهم بما فيهم تلمير الشيخ الألباني رحمه الله هم من خيار الناس وأصفاهم عقيدة وقولهم فيها الأصول الأربعة لا يخالف السلام إنما خالفوا في بعض التطبيقات فاتهموا بالأرجاء وهذا من الظلم هم ليسوا مرجع ليسوا مرجع بل يشكرون على تقريرهم لمدى بالسنة الجماعة في الإيمان كون عندهم بعض الزلات ووافقوا المرجع في بعض التطبيقات هذه زلات من سترى استهلال جنس العمل وكل العمل إلى هذه مسائل أخوان يختلف عليها السنة وإن هناك رائجة راجح وهو قول الجمهور هو أن الإيمان ان العمل في جملته كله يعني مجموعه جنسه شرط بمعنى للإيمان مش معنى شرط شرط تحقيق الإيمان شرطه لتحقيق الإيمان كله مع ما معنى يكون شرطه ما معنى يكون جنس العمل جنس العمل أي أنه إذا اترضنا أن إنسان ندعي أنه مؤمن لكن لا يعمل بأي عمل من أعمال الإسلام حتى الصلاة بالكلية من هنا اخترنا عنده شرط وهو جنس العمل أما الآخر القول الآخر أو الرأي ما هو رأي آخر أما الوجه الآخر للقضية وهو صواب أنه مفردات العمل جزئياتها حتى لو كانت اركان الايمان واركان الاسلام بمفهومه العام فان فهن تتفاوت في اذهان الناس في فهمه او في تطبيقه اما الامور الايمانيه الاعتقاديه فليت تصور انسان يخل بركن من اركان الايمان ويفقد عنده الإيمان لا يتصور لكن تبقى الامور العمليه وهنا كلام على جنس العمل فالعمل مفردات العمل فمفردات العمل أي جزيات العمل قضايا العمل فهذه ليست شرط صحة بل هي شرط كمال بمعنى أن عمل ببعضها وأخلى ببعضها من غير استحلال فإنه يبقى له أصل الإمام بقدر عمله والله أعلم نعم اكرر أبو عمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم طبعا الذي يقتله هو ولي الأمر يجوز الناس ابتاتون على الشرع كل من بدله طبق مثل هذا الحد أن هذه مسألة فوضى وفتنة ثم إن إذا, إذا ما وجد من يقيم الحد لا قدر الله في بعض البلاد وبعض الأزمان وبعض الأمكنة فإن الناس يعدرون يعني بعض الناس يدعين ما دم في بلد ليس فيها حاكم يقيم الحدود فيدعين بإمكانه يقيم الحدود بل إن الجهل وصل ببعضهم إلى أنه يقيم ما يرى أنه حدود حتى في البلاد التي فيها حكم بشرع الله كما حصل من بعض المفتاتين أو بعض الغلاة الذين زعموا أنه بإمكانهم أن يطبقوا بعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الحدود أو بعض ما يرون أنه حدود فهذا كله افتيات على الشرع وخرق لثوابة الدين فإنه لا يجوز لأحد أن يطبق حد أو يقتل الممتنع على الصلاة ما لم يكن ذلك بطريق القضاء الشرعي والحكم الثابت للراسخين ثم عن طريق من له حق الولاية حق الولاية شرعا نعم ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم طبعا هذا الحديث في الحقيقة تتمثل فيه الكثير من قواعد الشرع في تطبيق الحدود وفي التثبت وفي حكم على الناس من خلال الظواهر فإن هذا أولا فيه دلالة ظاهرة على أن المقصود أو أن المطلوب من الناس أن يحيلوا الأمر على وليهم خالد من الولية رضي الله عنه لو أنه يعرف أن بإمكانه أن يقيم الحد لأقامه دون أن استاذ لكن استاذا لأنه يعرف أن الحد لابد فيه من الرجوع إلى ولي الأمر والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم انتنع من قتل الرجل مع أنه ربما يكون بدل خالد بن الوليد أنه يستحق القتل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتل قال لعله أن يكون يصلي يعني بمعنى حتى لو لم نرى منه ظاهرا أنه يصلي ربما يصلي في بيته والعجيب أنه ترد أسئلة كثيرة لو لأنها كان ظاهرة يمكن معرفت لها تاري ذاس لكثير الشفوية بالهاتف والجوال من أناس يحكمون بالكفر والردة على آخرين لمجرد أنهم لا يرونهم يصلون تسأله تقول هل تجزم بأنه ما يصلي بمفرد يقول لا لكن ما ظهر لأنه يصلي أليس الحكم بالظاهر يقول لا عمر الصلاة كثير من الناس قد يصلي في بيته يصلي في عمره ولا يراه أحد يصلي في أماكن لا يرضى لزميراه الآخر فكثير من الناس عندهم خلل في الفهم مجرد من يعرف أن كلان لا يصلي في المسجد ولا يشهد الصلاة ما رؤي يصلي إنه حكم عليه ذو الرد أو بالكفر على قول جمهور أهل العلم نقول ليس الأمر كذلك فإنه في تركه للصلاة مع الجماعة ارتكب كبير من كبير الدنوب ولا يعني إنه ذال إنه ما صلى ربما يصلي وأغلب الذين يتركون الصلاة مع الجماعة فيما أظل أغلبهم يصلون في بيوتهم وفي أماكن خاصة قد لا يراهم أحد الله أعلم نعم في مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه, حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس يشهد ان لا اله الا الله قال بلى ولا شهادة له قال اليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال اولئك الذين نهى الله عن قتلهم واما قتل الممتنع عن اداء من اداء الزكاه ففيه قولان لمن قال لمن قال يقتل الممتنع من فعل, من فعل الصلاة أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر هذا والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل بتركه وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتر بذلك ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه فإنه ليس في, فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب الصوم لم يجيء فيه شيء قلت قد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا إن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو, الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج وقد سبق ذكره في شرح حديث بني الإسلام على خمس نعم قبل أن نتجاوز هذا فيما يتعلق بقوله المنتنع من أداء الزكاة هنا أجمل مع أنه من خلال كلام أهل العلم عن حرب الردة قديما وحديثا حتى فيما جرى بين الصحابة من حوارات وما جرى بعد ذلك بعد قتل أهل الردة أو بعد حربهم ثم كلام في السلف والفقهاء نجد أنهم فرقوا بين الممتنع الفرط الذي ربما يحمل امتناعه على أنه بخل أو على أنه جهل أو تأول أو حتى امتناع إذا وبين الجماعة إذا امتنعت يعني بمعنى ردت ركن الإسلام كما حصل في عادة ببكرة